في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها فمن اصابته نفحه من نفحات ربه سعد س ع ا د ة لا يشقى بعدها ابدا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها ا ل س ا د ة نعيش في رحاب هذه التلاوه ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل م ب ا ر ك ة التي يتلوها علينا قارئ الاذاعه والتلفزيون العرب ي والعالم الاسلامي والمكب مدينه ة ا ا ل ق ر ة القاهره ر الشيخ محمود ابو المفى الصعيبي. ا ل ل محمود ندع لكم التوفيق ولنا ولكم لفصل السماع فليتفضل و ش كشجره طيبه ة كلمة كشجرة طيبة اصلها you、yeah. فيضل الله الله i o i n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 م و س و َّ ا ل َ ك ُ م ُ ا ل ش َّ م ْ س َ و م ا ل ْ س ل ا م ي ه One star! Thank you. What? In the name of Jesus, we have i م و س و ع َ ا ل ن ا ب ل ي للعلوم الاسلاميه الله. ربنا اغفر لي و ل و ل د ي وللمؤمنين يوم ي ط ل حسابا Thank、you 「ありがとうございました」 ورسوله الكريم ونحن عشنا ل ذلك ل ى من ا ا ه د ي ه يا استاذة عشنا في ح و هذه التلاوه ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل م ب ا ر ك ة التي تلاها علينا قارئ ا ل ا ذ ا ع ة والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي والمقيم ب م د ي ن ة ا ل ق ا ه ر ة فضيله القارئ الشيخ محمود ابو الوفا الصعيدي و ن ق ل ن ا ه لكم على احدث مكبرات الصوت و ا ل ا ن ا ر ة ا ل ح د ي ث ة ومقاصد ل ف ر ا ش ه الكبرى و ق ا ص ا ل ف ر ا ش الكبرى ا ض ا ر ة اولاد الحاج يونس ا ل م ك د برقص ايها ا ل س ا د ة شكر الله سعيكم جميعا